والان مع آفة كفران النعمة ونقران الجميل هذه الحلقة ان شاء الله عن آفة صعبة وآفة سيئة نود ان تنتهي او نتوب منها او نبتعد عنها او نكون من غير المتصفين بهذه هذه الآفة هي كفران النعم ونقران الجميل وهذه صفة الاسف الشديد موجودة في صغارنا قبل كبارنا موجودة في رجالنا ونسائنا إلا من رحم ربك يعني الإنسان لا يعترف بلسانه بما قرأ في قلبه من الخير أو من جميل الصن أو من جميل الصنائع التي تزداد إليه سواء هذا الخير من الخالق أم من المخلوق يعني الإنسان مغمور في نعم كثير كل واحد فينا مغمور في نعم كثير أول نعمة, نعمة الإسلام نحمد الله رب العالمين كان الشافعي يقول يا رب لا زقتني الإسلام وأنا لم أسألك فرزقني الجنة وأنا أسألك الانسان يسلي جميلا الى الناس الاب يسلي جميلا الى ابنه انه يسميه اسما حسنا ويختار له اما صالحة وينفق عليه ويقوم على تعليمه وتهذيبه وتربيته يمرض لمرضه ويفرح لفرحه ويحزن الحزن اذا رسب الولد يحزن الاب اكثر من حزن ابنه اذا نجح وتفوق يفرح الاب اكثر من فرح ابنه هكذا الام تصنع ويأكد ولد بعد ذلك او البنت وكأن الاب مفروض عليه أن يصنع هذا وكأن الأم مفروض عليها أن تصنع هذا حقيقة الأرض ليس فرضا يعني لا شيء يفرض على الأبي والأم في مسألة الأبناء إلا أن الطعام والشراب إلى سن البلوغ ثم التعليم إذا وصل إلى سن البلوغ وكان متفوقا نابها وجب عليك أب او ام ان واضل معه على تعليم ان كان نابرة فيه اما غير ذلك فلا تفضل من الاب وتفضل من الام لكن كثير من ابنائنا يكفرون النعم وينكرون جميل صنع الاباء والامهان وكانه يقول ما مهمتك في الحياة ابتي الا ان توفق علي. لا مهمة الاب غير ذلك انت الذي فهمت المسألة خطأ انت لست اكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعمل وهو في الثلاثة عشرة من عمره وكان يرعى غنم في أعلى قلاريتة مكة، ويعين عمه أبو طالب على تربية أبنائه الكثيرين ثلاثة عشر ولدا، فاذا لسنا وليس أبنائنا ولا سبحان الله أبناء المسلمين كلهم أشرف عند الله ويعني عز عند الله عز وجل من المعصوب صلى الله عليه وسلم الذي عمل وفي هذه السب يعني الكارثة الكبرى في مسألة كفران النعم هو نابع من جهل الانسان وغفلة الانسان ونسيان نعم الله سبحانه وتعالى يعني نعمة الصحة نعمة العافية نعمة الامنة نعمة المال نعمة المسكن نعمة الملبس كل هذه نعم اليسان عندما يرى اهل الاتذاء يرى أناس يبيتون في العراء ومن يبيت في خيام خارج المدن هؤلاء اللاجئون في كل مكان هؤلاء المرضى في كل مكان وانت تنعم بنعمة الصحة والعافية حتى ان مرأت تجد المستشفى الذي تطببك والطبيب الذي حاولوا ان يكون وسيلة في شفائك كل هذه النعم نحن للأسف شديد ننساها لماذا؟ لأننا إذا جهلنا نعم الله سبحانه وتعالى علينا واستقل الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى بدأ في نقران الجميل حتى وإن كان هذا الجميل مزدى إلينا من إنسان فنرى كفران النعم ونكران الجن من بعض الأزواج مثلا عندما تخدمه المرأة وتصبر على سوء خلقه وتصبر على شراسة طبعه وتصبر على تقطيب جبينه وتقدم له الطعام في الوقت الذي يطلب وتعينه على تربية أولاده وترعى له ماله وترعى له أبناءه وبيته وتحفظه في ماله وعرضه سبحان الله ورغم ذلك يقول والله أنا هذه إنسانة مقصرة هذه إنسانة جاهلة هذه إنسانة لم تصنع خيرا قط وهذا أيضا موجود عند كثير إلا من رحم ربي عند كثير من الزوجات تقول الزوجة والله يعني ما رأيتم منه خيرا قط قد يحسن الإنسان إليها عشرين سنة وثلاثين سنة كزوج وتاتي بعد ذلك تقول والله ما رأيت منه خيرا قط لا منه ولا من أهله وتنكر الجميد وتنكر كفرانا حتى إن سألتها وقلت لها أما اتسمى في وجهك مرة تقول لها والله أنا لا أذكر أنا فتك أكلمك كلاما طيبا مرة لا والله لا سبحان الله وكأن هذه الإنسانة ما رأت خيرا قط حتى قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء أكثرنا من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلنا لما يا رسول قال لانك تكفرن قال الاكفر بالله قال تكفر العشير تعيش الوحيدة من كنا مع زوجها كذا وكذا ثم تقول والله ما رأيت منه خيرا قال. وانا اقول دائما ان كل زوج وزوجة ان لم يتق الله رب العالمين فكأنما يضع في ذاكرته كما نقول كي سيني من في هذه الذاكرة كيس المثقوب يضع فيه هذا الانسان الطرف الاخر حسناته كلها فالحسنات تنزل من الكيس المثقوب ولا حسنة لهذا عند ذاك ويضع في الكيس غير المثقوب او طرحها لزوجها في الكيس غير المثقوب كل سيئاته فبعد سنوات من الزواج يعني هو حاصل على ملايين السيئات عندها وغير حاصل على ولا حسنة واحدة لانها تسربت من الكيس وهكذا هو ولكن الامور تنضبط عندما يتعلم الإنسان كيف هي النعم عندما يتحلق الإنسان بخلق الإسلام عندما يعرف الإنسان أن نعم الله سبحانه وتعالى يجب أن تقيد بقيد الشكر فإذا لم يشكر رب العباد ويستشعرها تزول هذه النعم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوام من هؤلاء الذين يعني ذكرهم الله عز وجل في سورة النعم سورة النح. عندما قال يعني السورة النحل يسميها العلماء سورة النعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون والله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل الواضح في كتابه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذا القضية أن الفرد كما لا يشكر الأمم أيضا إذا لم تشكر زالت النعم الأمم أيضا إذا انكرت الجميل زالت عنها النعم الأمم أيضا إذا كفرت بالنعم والعيذ بالله رب العالمين تزول عنها النعم وربما لا تعود إليه مرة أخرى الفضالة ابن عبيد رضي الله عنه أحد الصحابة كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من الفواقر إمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر وجار سوء إن رأى خيرا لفنه وإن رأى شرا أذاعه ومرأة إن حضرت آذك وان غبت عنها خانتك والعذو الله رب العالمين هذه من الفواقم امام ان احسنت لم يشكر وان اسات لم يغفر وجار سوء عندما يرى منك الحسنة يرى منك الخير يدفنه وكأنه لم يرى شيئا وان رأى منك السيئة اذاع لانه جار واذا تحدث الجار عن جار صدقه الناس وقال والله هو اعرف الناس به واعلم الناس به الإنسان كما نعلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعني يعرب عنه لسانه فإن أعرف لسانه لما يتكلم يعني لسانه إما شاكرا وإما كفورا أو إما شاكرا وإما كفورا الشاكر هو الذي يعرف النعمة للمنعم ولا تنسيه النعمة المنعم سبحانه وتعالى يعني الإنسان قد يشغل بماله عن من رزقه هذا المال قد يشغل بالصحة ويحاضر على صحته ولكن ينسى من الذي أعطاه هذه الصحة قد يرى نعمة الولد وينسى من الذي رزقه نعمة الولد قد ينعم الأمن ولكنه ينسى من الذي أعطاه هذه النعمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا من هذه الآفة الماحقة هذه الآفة الخطيرة آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتنا نرجو موسخة لإجتماع على الشريف التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته